Akuu بالله من الشيطان الرجيم al rajim. A f r a i t a l l a d i k f a كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آله ويتخذون دون الله آله كل اليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى أن الكافرين تؤذهم الزّق فلا تأجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا وتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفقرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا رَحْمَانِ وَلَدَ وَمَا يُبْغِيلُ رَحْمَانِ أَيَّتْ تَخِذَ وَلَدَ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا أَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لقد أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا INNAL LADHEENA AAMANU WA'AMILUS SAALIHAAT INNAL LADHEENA AAMANU WA'AMILUS SAALIHAAT SAYAJ'ALU LAHUM MIN ما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ندى وكم أهلكنا قبلهم من قرن